الذين جعلوا அலகீன ஜாலு அநாயன أجمعين அஜநாய كما كانوا يغلون تصدق بما تؤمر وأعرض عن المشركين ما كفنا الكالمستذين الذين يجعلون مع الله اله اخر أَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ تَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ أَسْتَبِعْ بِحَمْدِ بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فدا سانجون ذوبا منه وتالا